حلقة نحاول أن نبين كيف أن الله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء ونذكر بعضا من أحوال ملوك المسلمين عبر التاريخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني ساعدة ظلة وبنو ساعدة بطن من الخزرج كانوا يسكنون المدينة وهذه السقيفة موجودة إلى اليوم أي موجود المكان إلى اليوم مسور عليه حديقة مكتوب عندها سقيفة بني ساعدة وهي في الجهة الشمالية الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي شاهدة على هذا الموقف التاريخي الذي حصل تحت السقيفة في تلكم السقيفة اجتمع الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإدراك الصحابة وعلمهم أن الأمة لا بد من أحد يلم شعثها ويدير شؤونها اجتمعوا لتحديد الملك والخلافة قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل شيء من التشاور انتهى الأمر إلى أن ولي الصديق رضي الله عنه وأوبكر رضي الله تعالى عنه لم وإن كان قرشية إلا أنه كان من بني تيم من قريش وبنو تيم من قريش لم يكونوا بمنزلة رفيعة عالية في قريش وقد قال القائل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود لكنه لفضله وعلو مكانته وإجماع الصحابة على فضله وهو أعلم الصحابة وأولاهم بذلكم الحق أسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمر إليه فأصبح خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم رضوان الله تعالى عليه سنتين وبضعة أشهر في هاتين السنتين أنفذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه أرضه وجيش أسامة المقصود به أسامة بن زيد وقد كان هذا الجيش قد أناخ معسكره في الجرف في شمال المدينة فلما مرد صلى الله عليه وسلم توقف الجيش عن المسير فلما ولي الصديق رضي الله عنه كان أول عمل قام به أن أنفذ جيش أسامة فجاءه عمر يحث على أن يفعل فلم يأبه به وغضب عليه فرجع عمر إلى الأنصار فقالت الأنصار لعمر إن كان ولا بد من خليفة رسول الله أن يسير جيش أسامة فعلى الأقل أن يغير القائد أي أن يغير أسامة لأن أسامة يومئذ كان صغيرة وفي الجيش كبار الصحابة حتى عمر كان في الجيش فرجع عمر إلى أبي بكر وقال إن الناس يسألونك أن تغير أسامة فغضب الصديق رضي الله عنه أخذ بلحية عمر وقال تكلتك أمك يا أسامة استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أنزعه وفي هذا فقه عظيم أن التمسك بالسنة حال ترك الناس لها من أعظم الدلال على الثبات في الدين ومن الدلالة على العلم وعلى اليقين تكلتك أمك يا عمر استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أنزعه المعنى أين غاب عقلك أين رشدك لو كان لا يصرح للإمرة لم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تجعلني تأمرني توصيني أن أتي إلى رجل وإن كان شابا جعله النبي عليه الصلاة والسلام قائدا لجيش فاتي أنا كأنني أقول رأي أفضل من رأي رسول الله وأنزعه ففطنا عمر لقول أبي بكر وخرج